يا هلا للفرح يا يوم بينا تهي وتنور اتنا ورسمها لو على الارض وتنزل اخذنا الشوق يا المنعود اخذنا الشوق يا المنعود يا متل غيابك و اخذنا الشوق يا المنعود يا اخذنا الشوق يا المنعود يا متل غيابك و اخذنا الشوق يا المنعود عيتك عسكري يا ربي زود يا بنت ja بتحضر المرتقب الموع بدي أعب مع بدرك بالسماء والعلي لوح، ينزال الحزن وتحل الأفراح. بدرك بالسما يا الوالي لولا ينزل الحزن وتحلي الافراح وتروح الايام السودا خدنا الشوق يا الموعود وتروح الايام السودا خدنا الشوق خدنا الشوق يا الموعود خدنا الشوق يا الموعود يوم كم الغياب تروح خدنا الشوق الموعود Nesso, gelmo, da xadnesso, gelmo, eli kamel gyal, kau, da xadnesso, gelmo, eh tevshi aitak bil gira wizat, ybilei askeri, mitpahda rajuot, eh tevshi aitak bil gira wizat, ybilei askeri, mitpahda rajuot, mikta bil تلاشى الشوق يا بيدك لما كل رايد ضماله حق الدم بعد الظلم والجور اللي حصل بيها كل اهل الظلم يا المهدد مزال والخير وسعد الحال كل أهل الظلم وخيرو ساعد يتبدل <تسجيل> الحال وبالدنيا السلام من سودا خذنا الشوق يا الموت وبالدنيا السلام من سودا خذنا الشوق يا الشوق يا الموت يا من تمني الغياب سودا الشوق يا الموت الشوق يا الموت الغياب الشوق تهت في شيعتك بالغيرة والزود يبل العسكري بتحضر الجنود أصاحب الزمار يبل العسكري بتحضر الجنود نتقع بالملاي يا, يا, هي هي يا, نور الشوق يا, الشوق يا شافتك العيون المحبك يحلى يمتى يا يا ابن الحسن تحلى مش تاقل صلاتك مسجد السهلة طولت البعد والبعد شي حملة تعصر بالقالوب يا المهدي لشواق ويا يوم التحمل ناري لفراق دعصر بالقال و بالمهدي لشواك و يوم التحى من النار الوفاق نصبر و نصبر مريود أخذنا الشوق يا ونصبر و نصبر و نصبر مريود أخذنا الشوق يا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 Mikit no, millä minä jään luo, da' sattilaisho, gella bo, da' sattilaisho, gella bo. Jajomulti, jään luo, jään luo, jään luo, jään luo, jään luo, jään luo, عنوان السلم يظهر بالإسلام وتفهم البشر وتوافق لحجام عنوان السلم يظهر بالإسلام وتفهم البشر وتوافق لحجام وانت بالعدالة فو دخلنا الشوق المعد وانت بالعدالة فو دخلنا الشوط دخلنا الشوط خدنا الشوق يا تحضر الجنوب نقدم البناء يحدود أخذنا الشوق يلبعو أخذنا الشوق يلبعو, يلبعو كل هاي البشر تترك بظهورك وتزيح لظلام الحالك بنورك ميزان العدالة يصير دستارك والأمة تسير بأمرك وشورك واجب طاعتك يا صاحب الغاي كلها بأمرتك هاي البشر هاي واجب طاعتك يا صاحب الرأي كلها بأمرتك هاي البشر هاي وما غيرك ولي موجود أخذنا الشوق يا المعود وما غيرك إلي موجود أخذنا الشوق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 Да выля, я думаю, да святили на еще, где